بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ارجوك اود ان اخذ من وقتك دقائق معدوده هل تطفي محرك السياره يا اخي ان قدر الله قدر الله ماضي على الصغير والكبير لكن على اي حال سؤال كم تسببت الحوادث في وفيات واصابات واعاقات سؤال كم خسرنا من شباب سؤال كم ترملت من نساء سؤال كم تيمم من اطفال سؤال كم تسبب متهور بسرعته وعدم مبالاته في فقد كثير من الابرياء سؤال كم تسببت الحوادث في اعاقات مستديمه لكثير من الشباب والشيب احصائيا في عام 1417 عدد الحوادث 135763 احصائي عدد الاصابات 25870 احصائي عدد الوفيات 3131 احصائي عام 1420 عدد الحوادث 267 عدد الاصابات 32000 عدد الوفيات 4000 والاسباب السرعه الجنونيه وعدم المبالاه ومخالفه الانظمه تسليم السياره لصغار السن ايها المفحض اذا لم تستطع صنع ما شئ الموعد بعد غد ولكن عبد الرحمن مريض ثم عبد الرحمن مات قال لي عبد الرحمن مات كيف ذهب من طليق الى المنزل ليله البارحه بسرعته الجنونيه ترطم بسياره اخرى عند احد التقاطعات ثم حمل الى المستشفى ولكنه فارق الحياة وكان الموعد في المقبره لا عند الخياط لقد البس الكفن وتركته بالعين حوادث, حوادث على, الطريق على الطريق هؤلاء هل نتركهم يموتون كما مات عبد الرحمن والجواب لا لن نتركهم لن نتركهم كيف نتركهم وامامهم قبر ونار وعذاب وماذا نفعل لن نتركهم وقد هدان الله هناك كتاب وشريط وبيننا وبينهم نصيحه صادقه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 فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم صغارا وكبارا اهلا بكم رجالا ونساء اهلا بكم في ليله عنوانها حوادث على الطريق عناصر اللقاء ستكون كما يلي بعد الحمدي وقبل البدايه تحيه ثم السياره نعمه ام نقمه ثم ارقام واحصائيات ثم ما هي الاسباب ثم حوادث على الطريق الحادث الاول حادث قبل العيد والحادث الثاني من لم نعلمه المواعظ ادى بث الحوادث الحادث الثالث في ذمه الله الحادث الرابع المنطقه الجنه فقبل البدايه هذه تحيه اذا طلعت شمس النهار فانها اماره تسليم عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعه وروح وريحان وفضل وانعموا على الصحب والاخوان والولد والاوله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 ولكن رواسيها واوتادها هم ولولا هم كان الظلام باهلها ولكن هم فيها بدور وانجم اولئك اصحابي فحياها لمن بهم وحياها لمن بالطيبين وانعموا احبتي ان نعيم الله لا تعد ولا تحصى فقد أسبغ علينا النعم ظاهره وباطنه فله الحمد كله وله الشكر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله هذه السيارات التي ننتقل بها من مكان إلى مكان هذه السيارات التي ننتقل بها من مكان إلى مكان في يسر وسهوله نعمه من نعم الله علينا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 قالوا ان يخلق من الوسائل التي يركبها الناس في الجو والبري والبحر ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم ومن هذه الوسائل السياره فمنافعها كثيره ومصالحها وفيره حتى صارت في هذا العصر من الضروريات بحيث لا يستغنى عنها في قضاء الحوائج وتحقيق المصالح فالواجب علينا ان نشكر فالواجب علينا ان نشكر الله على هذه النعمه ومن شكرنا له سبحانه الا نستخدم هذه النعمه في اغراض سيئه او نسيء استعمالها او نستعين بها على فعل المعاصي والذنوب قال فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقد استعمل بعض الناس هذه السياره في اغراضه السيئه والوصول الى معاربه السافله فصار يفر بها الى البراري ليقترف ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وعن ايدي الاصلاح ويخرج بها عن البلد ليضيع ما اوجب الله عليه من اقامه الصلاه من اقامه الصلاه في وقتها فهل يصح ان يقال لمثل هذا انه شاكر لنعمه الله وهل يصح ان نقول انه سالم من عقوبه الله كلا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 فيها الخنا والله وما يكرهه الله تعالى احبتي كم تسببت الحوادث في وفيات واصابات واعاقات كم خسرنا من شباب وكم ترملت من نساء وكم تيمم من اطفال كله بسبب الاستخدام الخاطئ الاستخدام الخاطئ للسياره ومخالفه الانظمه التي وضعت لحمايه المجتمع كم تسبب متهور بسرعته وعدم مبالاته في فقد كثير من الأبرياء كم تسببت الحوادث في اعاقات مستديمه لكثير من الشباب والشيب يقول احدهم اصبت في حادث مرور اصبت في حادث مرور منذ 20 عاما بسبب السرعه الزائده اصبت اصابه في ظهري ادت الى شلل كامل وهكذا انقلبت حياتي رأسا على عقب وتاهت احلامي وضاعت طموحاتي اقول ومثله كثير فاعتبروا يا اهل الابصار اسمع ضعضا من الارقام والاحصائيات حتى تعلم ان الامر خطير في احصائيات لاعوام ماضيه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 في عام 1418 عدد الحوادث 153727 عدد الاصابات 28144 عدد الوفيات 3474 تامل الزياده عاما بعد عام في عام 1419 عدد الحوادث 264000 و326 عدد الاصابات 31590 عدد الوفيات 4290 تامل في عام 1420 عدد الحوادث 267000 و772 عدد الاصابات 32361 عدد الوفايات أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين والعدد في ازدياد ولم نستطع أن نحصل على إحصائيات أكثر من هذا, من هذا العام لكن كم نفقد من الشباب والشيخ والأطفال والنساء والصغار والكبار أسباب هذه الحوادث السرعة الجنونية وعدم المبالاة مخالفه الانظمه من قطع اشارات وغيرها اسباب هذه الحوادث تسليم السياره لصغار السن الذين هم دون سن دون دون سن الرشد اولئك الذين لا يدركون قيمه السياره ولا عظم المسؤوليه كم نرى صغارا يجوبون الشوارع يمنه ويسره مع اصحاب لهم يملاون الشوارع بالتخريط والمخالفات اين هو الذي صرعه الله رعيه ومن افات العصر التفحيط والتطعيس وما ادراك ما التفحيط وما ادراك ما التطعيس نعم من الاشياء التي ابتلي بها كثير من الشباب اليوم التفحيط في الشوارع العامه او التطعيس على الكثبان الرمليه في البراري ولا شك ان فيهما اثلافا للمال الذي بين ايديهم وهو السياره واتلافا للابدان لانه كثيرا ما ما تقع حوادث بسبب هذا التبخيط او التطعيس يذهب الضحيه السائق او احد الذين يركبون معه او احد او احد الماره كم قتل من ابرياء بسبب هذه التصرفات التي تدل على عدم المسؤوليه وعدم وعدم المبالاه فتوى وقد بين علماؤنا حفظهم الله حكم التبعيط والتطعيس ومفاسدهما واضرارهما على الفرد والمجتمع فقد سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الصعود على الكثبان الرمليه المرتفعه وهو ما يعرف بالتطعيس وهل يعد اثما من يشاهد ذلك فاجاب حفظه الله ورعاه اولا المشاهده تنبني على الفعل هل هو جائز ام لا فنقول خروج الشباب الى البر على هذا الوجه ربما يفضي الى المفاسد منها تركهم للجماعات في المساجد وبعدهم عن اهلهم ومنها ان فيه اتلافا للمال لان السيارات تتلف بهذا الاستعمال وهو اجبار السيارات على ان تصعد على كثبان الرمل واذا تضررت كان في هذا اتلاف للمال واتلاف المال لغير مصلحه شرعيه دينيه او دنيويه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال فاين العقول السليمه ثم يقول الشيخ رحمه الله ثم اني اسمع كثيرا من الناس يشكون من هذه السيارات حيث انها تفسد الارض والنبات ومعلوم انه اذا كثر تردد السيارات على ارض بعينها فانها ستتلف ويحصل في هذا ضرر على اهل المواشي واذا تبين ان مثل هذا العمل مضيعه للمال وقد يكون سببا لامور محظوره كان تشجيعه والخروج للتفرج عليه محرما لانه اقرار للمحرم ومساعده عليه وقد قال سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويدلك ايضا على ان هذا العمل سفه ان مثل هؤلاء لا يمكن ان يقوموا بهذا العمل امام شرفاء الناس ووجهاءهم لانهم يستحون منهم وفي الحكمه القديمه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه ان مما ادرك الناس من كلام النبوه اذا لم تستح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 على كرسي الاعاقه بسبب التفحيط حيث كنت اتباهى بمقدرتي وبراعتي بقياده السياره وبينما كنت أفحط في يوم من الايام امام احد المدارس سقطت سيجارتي سقطت سيجارتي من مدخنه السياره فوقعت على قدمي وعندها اختل توازني فاصطدمت سيارتي وحصل لي ما حصل ولذلك أحذر الشباب من خطوره التفحيط الذي جنيت عاقبته اعاقه دائمه لي احرقت زهره شبابي ولن يبقى لي الا رحمه الله جل في علاه مثله كثير فاعتبروا يا اهل الابصار حوادث على الطريق الهدف من ذكرها العبره والموعظه والا فالحوادث كثيره والا فالحوادث كثيره بالامس القريب سمعنا عن حادث شنيع ذهب ضحيته مجموعه من الشباب السبب عدم المبالاه السرعه الجنونيه ان نعمه العقل نعمه نعمه عظيمه يملكها كثير من الناس ولا يستخدم ولا يستخدمها ولا يستخدمها الا قليل تعالوا نسمع هذه الحوادث صوب العيد حادثا قبل العيد يقول صاحبنا ايام العشر الاواخر من رمضان بدات تنقضي والعيد قاب قوسين أو, او ادنى لا اعرف اين سنذهب وانا انتظر صديق الطفوله ولكن كالعاده الجزء الاكبر من وقتنا نقضيه في جولات بين الاسواق والتجمعات والشوارع وحين استقررت على مقعد السياره بجوار عبد الرحمن سالني هل جهزت ثوبا جديدا لقد اقبل العيد قلت له لا قلت له لا قال ما رايك نذهب للخياط الان سالته متعجبا وانا اهز راسي بقي ثلاثه ايام او اربعه على العيد اين نجد الخياط الذي يسابق العيد ويختصر الايام لم يجبني وانطلق بالسياره بسرعه جنونيه كانه يسابق الزمن حتى توقف امام محل للخياطه الرجاليه سلم صاحبي على الخياط بحراره فهو يعرفه فهو يعرفه منذ زمن طويل ثم قال له نريد ان نفرح نريد ان نفضح بالعيد ونلبس الجديد ضحك الرجل واجاب وهو يربت على كتفه كم بقي على العيد يا عبد الرحمن لماذا لم تاتي مبكرا اجاب عبد الرحمن وهو يهز يده بحركه لها معنى سنزيدك في الاجره المهم ان ينتهي بعد غد واعاد الموعد مره اخرى بعد غد وانا ارقب المفاوضات الشاقه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 ونحن لا هون فها هنا غافل مضت الليله كامله لم نذكر الله عز وجل فيها ولا مره واحده ربما انها ليله القدر حياه لا طعم لها وسعاده لا مذاق لها ولجنا من المعاصي كل باب وهتكما منها كل حجاب وحسبنا الامر دون حساب اظهار للسرور والسعاده وضحكات تملا المكان ولكن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 التي استيقظ فيها قبل المغرب كانها ايام اقعها بالمكالمات الهاتفيه العابثه وبقراءه الصحف والمجلات وغيري يختم القران مرات ومرات وانا انتظر موعد اذان المغرب حدثني بالفاتح احد الاصدقاء وصوته متغير وقال اما علمت ان عبد الرحمن مريض قلت له لا مساء البارحه كان بصحه وعافيه كنت انا معه قال انه مريض فادرك صاحبك انتهت المكالمه والامر لا يعنيه لي شيئا سوى معلومه غير صحيحه والمؤذن يرفع اذان العشاء اذا بالهاتف يناديني رفعت السماعه انه الشقيق الاكبر لعبد الرحمن قلت في نفسي ماذا يريد هل سيؤنبني على ما افعله انا وعبد الرحمن أو أن أحدا أخبره بزلة من زلاتنا أو سقطة من سقطاتنا ولكن أتى صوته منهكا مجهدا وعبراته تقطع الحديث أخبرني بالخبر قال عبد الرحمن مات قال لي عبد الرحمن مات بهدت ولم أصدق لا زال أمامي أراح وصوته يرن في أذني كيف مات قال لي عبد الرحمن مات وهو منطلق الى المنزل ليله البارحه بسرعته الجنونيه ارتطم بسياره اخرى عند احد التقاطعات ثم حمل الى المستشفى ولكنه فارق الحياه ظهر هذا اليوم اذني لا تصدق ما تسمع لا زال لا زال لا ازال اراه امامي نعم امامي بل اليوم موعدنا لنذهب الى السوق الفلاني بل غدا موعد ثياب العيد موعد ثياب العيد غدا ايقظني اخو عبد الرحمن من غفوتي وهز جوانحي وازال غشاوتي كانت على عيني عندما قال سنصلي عليه الظهر غدا اخبر زملائك انتهى الحديث تاكدت ان الامر جد لا هزل فيه وان ايام عبد الرحمن قد انقضت امنت بان الامر حق وان الموت حق وان موعدنا غدا هناك في المقبره لا عند الخياط لقد البس الكفن وترك ثوب العيد لقد البس الكفن وترك ثوب العيد تسمرت في مكاني اصبت بتشتت في ذهني وبدوار في راسي قررت ان اذهب الى منزل عبد الرحمن لاستطلع الخبر واستوضح الفاجعه وعندما ركبت سيارتي فاذا شريط غناء في جهاز التسجيل هذا الغناء الذي افسد قلوبنا وجعلها اقسى من الحجاره اخرجت الشريط ورميته من السياره فانبعث صوت امام الحرم من المذياع يعطر المكان يعطر المكان بخشوعته وحلاوته انصتت بكل جوارحي وارهقت سمعي كان الدنيا انقلبت والقيامة قامت والناس تغيرت اوقفت سيارتي على جانب الطريق استمع الى القران وكاني استمع اليه لاول مره في حياتي وعندما بدا دعاء القنوت كانت دمعتي اسرع من صوت الامام رفعت يدي استقبل تلك الدموع يا الله ما اجمل الدعاء ما اجمل الخضوع والخشوع واللجوء الى الله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الاليل ويراني يطع عروقها والمخ في العظام النخالي اغفر لعبد تاب من ذلاته ما كان منه في الزمان الاولي اخذ قلبي يردد صدى تلك العبره وبارقه امل اقبلت خلفه الكد دموع اعلنت طلبة صادقه بداتها بصحبه طيبه ورفقه صالحه ودعنا عبد الرحمن في اليوم التالي وانطلقت انا في طريق الهدايه مع رفقتي الصالحه من كرهتهم بالامس هم احب الناس الي اليوم من تطاولت عليهم بالامس هم ارفع الناس في عيني اليوم من استهزات بهم في الامس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 وما اجمل الاتباع فجئت الخياط بعد حين وسالته عن ثوبي سال عن عبد الرحمن قلت له مات اعاد الاسم مره اخرى قلت له مات بدا يصف لي عبد الرحمن ويصف لي سيارته وكلامه قلت نعم هو لقد مات وعندما اراني ثوبه بدات بدات استرجع الذكريات هل حقق مات ثوبي بجوار توبه ومقعدي في السياره بجوار مقعده ولكن بقي لي أجل وعمر لعل لي استدرك ما فات حمدت الله على التوبه والرجوع والاوبه ولكن بقي لنا اخوه كثير مثل عبد الرحمن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 لن نتركهم لن نتركهم كيف نتركهم وامامهم قبر ونار وعذاب كيف نتركهم وامامهم امور واهوال صعاب لن نتركهم وقد هدان الله هناك كتاب وشريط وبيننا وبينهم نصيحه صادقه حوادث على الطريق حادثه ونصيحه من لم تعلمه المواعظ ادته الحوادث يقول صاحبنا كنت شابا غافلا عن الله بعيدا عنه غارقا في لجج المعاصي والاثام فلما اراد الله لي البدايه قدر لي حادثا اعادني الى رشد لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم قدر الله لي حادثا اعادني الى رشد و الى صوابي واليكم القصه في يوم من الايام وبعد ان قضينا اياما جميله في نزهه عائليه في مدينه الدمام انطلقت بسيارتي عبر الطريق السريع بين الدمام والرياض ومعي اخواتي الثلاث وبدل ان ادعو بدعاء السفر الماثور استفزني الشيطان بصوته واجلب علينا بخيله ورجله وزين لنا سماع لهو الحديث المحرم لاضل ساهيا غافلا عن الله لم اكن حينئذ احرص على سماع اذاعه القران الكريم او الاشرطه الاسلاميه النافعه للمشايخ والعلماء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 ان لي ان استجيب وقد استحوذ علي الشيطان ومك وملك علي جوارحي وفؤادي فاخذتني العزه بالاثم ورفضت طلبها وقد شاركني في ذلك اختاي الاخريتان وكذرت اختي المؤمنه طلبها فازددنا عنادا واصرارا واخذنا نسخر منها قلت لها ان اعجبك الحال والا انزلتك على قارعه الطريق فسكتت على مضض وقد كرهت هذا العمل بقلبها بعد ان انكرته بلسانها وادت ما عليها والله سبحانه لا يكلف نفسا الا وسعها وفجاه وبقدر من الله سبق انفجرت احدى عجلات السياره ونحن نسير بسرعه شديده فانحرفت السياره عن الطريق وهوت في منحدر جانبي فاصبحت راسا على عقب بعد ان انقلبت فينا عدة مرات واصبحنا في حال لا يعلمها الا الله العلي العظيم فاجتمع الناس حول سيارتنا المنكوبه وقام اهل الخير باخراجنا من بين الحطام والزجاج المتناثر ولكن ما الذي حدث لقد خرجنا جميعا سالمين الا من بعض الاصابات البسيطه ما عدا اختي الصالحه اختي الصابره اختي الطيبه لقد اصيبت اصابات بالغه وماتت من حينها لقد ماتت اختي الحبيبه التي كنا نستهزئ بها واختارها الله الى جواره واني لارتجو ان تكون في عداد الشهداء الابرار واسال الله عز وجل ان يرفع منزلتها ويعلي مكانتها في جنات النعيم اما انا اما انا فقد بكيت على نفسي قبل ان ابكي على اختي وانكشف عني الغطاء فابصرت حقيقه نفسي وما كنت فيه من الغفله والضياع علمت ان الله قد اراد بي خيرا وكتب لي عمرا جديدا لابدا حياه جديده ملئها الايمان والامل الصالح اما اختي الحبيبه فلا تكاد تغيب عن مخيلتي دائما اراها واتخيلها واذرف واذرف دموع الحزن والندم كم وجهت لي النصائح وكم دعثت لي من الدعوات لقد كان موتها سببا لاستيقاضي وانتباهي من غفلتي اتذكرت تلك الذنوب والمعاصي واتسائل في نفسي هل يغفر الله لي فاجد الجواب في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم هذه نصيحتي للغافلين هذه نصيحتي للمدبرين والمعرضين عن الصلاة المستقيم اقول من لم تعلمه المواعظ ادبت في الحوادث اثيق من غفلتكم واخذوا من غيركم العبره قبل ان تكونوا لغيركم عبره قال سبحانه تبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اولو الالباب وقال سبحانه ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم ملة لنا اجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما حوادث على الطريق في ذمه الله في ذمه الله يقول عبد الله في ضحى احد الايام ودرجات الحراره عاليه انطلقت انا وزميل عمل لي الى منطقه بعيده في مهمه عمل وكان صاحبي يتولى القياده وكنت بجانبه بين نائم ويقظان كنت انبهه بالسرعه المحدده كلما تجاوز ذلك كنا نستمع الى شريط لاحد المشايخ وكان يتكلم فيه عن الجنه ونعيمها وقبل وصولنا الى تلك المنطقه حدث ما لم يكن على البال ولا على الحسبان انفجر الاطار الخلفي لسيارتنا من شده الحراره وسبب انفجاره صوتا عاليا مما اربك صاحبي وافقته وافقده السيطره تماما على السياره السياره التي اخذت تسير بنا كسفينه بلا ربان تتقاذفها الامواج وازداد الموقف شده وسوءا حين اتجهت سيارتنا الى الطريق المعاكس واخذت تتجه نحو شاحنه اقبلت علينا لم يبقى على الموت الا لحظات لم يبقى على الموت الا لحظات حينها مرت بخاطري امور وذكريات تذكرت امي التي ودعتها في الصباح على ان ارجع على ان ارجع اليها في المساء قلت في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر قلت في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر مر بي شريط حياتي الماضيه في لحظات اخذت اردد بسم الله لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اخذت اردد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اغمضت عيني بانتظار الاصطدام ثم فتحت عيني فاذا بسيارتنا قد مرت من امام الشاحنه التي لم يكن بيننا وبينها الا خطوه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 فلم يستطع النزول من السياره وانكب على وجهه باكيا من شده الموقف وانا اهدئ من روع وبينما نحن على هذه الحال اقبل علينا شيخان كبيرا تزينهما لحى بيضاء وثياب قصيره اخذوا يقبلوننا ويهنئوننا ويحمدون الله لنا بالسلامه ثم قال احدهما لنا كلمه ساظل اذكرها ما حييت ابدا قال كنا خلفكم ورأينا ما حدث لكم رأينا كيف مالت بكم السيارة يمينا ويسارا ثم مروركم امام الشاحنة ونجاتكم من الموت باعجوبه لا اقول الا انكم كنتم في حفظ الله ورعايته لا اقول الا انكم كنتم في حفظ الله ورعايته ولا بد انكم صليتم الفجر في جماعة فانتم في ذمة الله ولا بد انكم صليتم الفجر في جماعة فانتم في ذمة الله يقول عبد الله قلت في نفسي الحمد لله قلت في نفسي الحمد لله فانا منذ سنوات طوال وانا احافظ على جميع الصلوات في المسجد وصلاه الفجر خاصه كم اشعر بالامن والامان والراحه والاطمئنان كيف لا وهي حفظ من الله وضمان سالت صاحبي اين صليت الفجر اليوم لم يستطع الاجابه توجه خلف السياره توضأ ثم صلى سبحان الله سبحان الله لم يبقى على صلاه الظهر الا قليل وصاحبي لم يصلي الصبح الى الان اي حياه هذا وكيف سيكون وحده لو ما فعل هذا الحل وفي ذمتي من سيكون ان صلاه الفجر تشتكي فجرا ومقاطعه بشباب المسلمين وشيبهم ونساءهم واطفالهم انك لا تحزن اشد الحزن على حال الامه وهي تتمرد في احلك الظروف واشد المواقف والى الان لم ترجع الى ربها الى الان لم تراجع حساباتها لي فيك يا ليل آهات ارددها اوواه لو اجدت المحزون اوواه ان التفتت الى الاسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحه قال سبحانه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 فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَبَرَّعُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى افا امنا اهل القرى ان ياتي اهم باسنا بياتا وهم نائمون او امنا اهل القرى ان ياتي اهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا امنوا مكر الله افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون يا ربي عفوك يا ربي عفوك لا تاخذ بذلتنا ارحم يا ربي ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا لما تولت بلايانا نسيناه ندعه في البحر اي ننجي سفينتنا لما وصلنا الى الشاطئ عفيناه ونركض الجو في امل وفي دعاه وما فقدنا لان الحافظ الله بشرى ابشر يا من حافظت على صلاه الفجر وباقي الصلوات في الجماعه فانت في ذمه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعه فهو في ذمه الله حتى يصبح قال اهل العلم في ذمه الله يعني في حفظ الله ورعايته قالوا يعني إذا مات من يومه أو ليلته دخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم من صل البردين دخل الجنة البردان الصبح والعصر أبشر يا مصلي الفجر وباقي الصلوات في المسجد بالنور التام يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة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 يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين من اعظم صفاتهم النوم والتخلف عن الصلوات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فتلتمسوا نورا اضرب بينهم بسور التهوب باطله فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لن نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم مرتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالنار الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار ماواكم النار في يوم لاكم وبئس المصير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 اسمع الثمن فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وجوه يومئذ ناضره الى ربها الناظره اسمع من اخبارهم في جنات ربهم فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسموا إذا هم بنور صاطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهموا تجلى لهم رب السماوات جارة فيضحك فوق العرش ثم يكلموا سلام عليكم يسمعون جميعا باذانهم تسليمه اذ يسلمون يقول سلوني ما اشتتهيتم فكلما تريدون عندي انني انا ارحموا فقالوا جميعا فقالوا جميعا نحن نسالك الرضا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 كانك لا تدري بل سوف تعلم فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضلله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 أثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا رواه احمد قال الله عنهم عن المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذذبين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يغلي لله فلن تجد له سبيلا اترضى ان تكون مثلهم اترضى ان تكتصف بصفاتهم اترضى ان تكون معهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اترضى ان تنضم اليهم اترضى ايها المتخلف عن الصلوات ان تكون مثل هذا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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم رؤيا قال فيقص عليه ما شاء الله ان يقص وانه قال لنا ذات غدات انه اتاني الليله اتيان وانهما اتبعاني وانهما قال لي انطلق انطلق واني انطلقت معهما وان اتينا على رجل متطجع وفي روايه ملقا على قفه واذا اخر قائم عليه بصخره واذا هو واذا هو يهوي بالصخره لراسه فيتلغى راسه فيتدهده الحجر هنا فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فياخذه فلا يرجع اليه حتى يصبح راسه كما كان حتى يصبح راسه كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المره الاولى قال قلت لهما سبحان الله سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على مثل التنور قال احسب انه كان يقول فاذا فيه لغط واصوات قال فطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء والنساء عراه واذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فاذا أتاهم ذلك اللهب ضوضا علت أصواتهم من شديد الألم قال قلت سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم واذا في النهر ثابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيرا واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم ياتي الى ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره فيفغر له فاح يعني يفتح فمه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع كلما رجع اليه فغر له فاه فالقمه حجرا قال قلت له ما سبحان الله سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق في اخر الحديث قال قلت لهما فاني قد رايت منذ الليله عجبا فما هذا الذي رايت قال قال لي اما ان سنخبرك اما الرجل الاول اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلغ راسه بالحجر فانه الرجل ياخذ بالقران ويناهض عن الصلاه المكتوبه واما الرجال والنساء العراقيين الذين في مثل بناء الثندور فهم الذنات والثواني واما الرجل الذي اتيت اتيت عليه يسطح في نهر من الدم ويلقم الحجر فانه اكل الربا فاتق الله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 الا يظن اولئك انهم مبعوثون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال عز من قائل ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون افلا تعقلون فيا تاهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الاماني عن قريب ستندم افق قد دنى الوقت الذي ليس بعده سواء جنة او حر نار تضرموا وبالسنة الغراءكم مدكم متمسكا هي العروة الوثقى التي لا تفطموا وهيا جوابا عندما تسمع النداء من الله في يوم العرض ماذا اجبتم ماذا اجبتم به رسلي لما اتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندموا وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عياناً جهنموا وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلموا ويأتي إله العالمين لوعده سيفصل ما بين العباد ويحكم فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتكتبوا فبادر اذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم حوادث على الطريق الملتقى الجنه الملتقى الجنه اسمعي بارك الله فيك خرج رجل من الصالحين ومعه زوجته وكانت صائمه قائمه وليه من اولياء الله نحتبها والله حسيبها خرجوا يريدون العمره وهكذا الاسفار اما سافر طاعه واما سافر واما سفر معسير خرجوا شوقا الى الله وشوقا لبيت الله واستجابه لاوامر الله الغريب كانها القي في روحها انها تموت انها لن ترجع فودعت اطفالها وقبلتهم وهي تبكي كتبت وصيتها وودعت اقاربها وصلوا الى مكه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 من بين الحطام ولم يصب بأذى ووقف عليها وهي في فكرات الموت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه وقف عليها زوجها وهي تردد وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله فلما راته قالت له بعد ان تبسمت في وجهه عفا الله عنك بلغ اهلي السلام وقل لهم الملتقى جنى بلغ اهلي السلام وقل لهم الملتقى جنى ثم فاضت روحها رحمها الله الكل سيموت لكن على اي حال قدر الله ماضي على الصغير والكبير لكن على اي حال الاعمال بالخواتيم والمرء يختم له على ما عاش عليه التقينا هنا وسنفترق وكل منا ينتظر منيته منا من سيموت في ارض ومنا من سيموت في بحر ومنا من سيموت في سماء ولكن على اي حال واين سيكون الملتقى تحيا على جنات عدن فانها منازلنا الاولى فيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى الى اوطاننا نعود ونسلم وقد تعم ان الغريب اذا نى وشطت به اوطنه فاو مغرمه واي اغتراب فوق غربتنا التي اضحت لها الاعداء بينا تحكم نداء نداء اخير احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد متجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده هذا نداء الى كل من تولى قياده السياره نقول عليك بالتؤده والهدوء والتاني وعدم التهور ففي التاني سلامه وفي العجل الندامه لا تسرع اخي ولا تتهور حتى لا تندم حينما لا ينفع الندم تذكر ان وراك صبيا صغار وزوجه ضعيفه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 ما افتا به علماءنا الكرام يقول سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجوز لاي مسلم ان يخالف انظمه الدوله في شان المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره والدوله وفقها الله انما وضع ذلك حرصا منها على مصلحه الجميع ورفع الضرر عن المسلمين فلا يجوز لاي احد ان يخالف ذلك وللمسؤولين عقوبه من وللمسؤولين حق عقوبه من يفعل ذلك ويردعه هو وامثاله لان الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران واكثر الخلق لا يردعهم ما يزع القران والسنه وانما يردعهم وزع السلطان بانواع العقوبات وما ذاك الا لقله الايمان واليوم الاخر او عدم ذلك بالنسبه الى اكثر الخلق كما قال سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وصي اخرى واخيرا التزم بحزام الامان فهو سبب بعد الله في تقليل وتخفيف الاصابه ولله الامر من قبل ومن بعد ولكن اعقلها وتوكل ولا تغفل عن ذكر الله فلقد قال اذكروني اكركم وما احوجنا على الطرقات طويلة أو قصيرة أن نكون على اتصال مع الله حتى يحفظنا الله في الروحة وفي الجيئة اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينهم في قلوبنا وكره إلينا الكفر والأسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين أحبتي هذه السالة لكم تحب من اخوانكم في مؤسسه الحرمين لا يخفى علي ولا عليكم حاجه الامه اليوم الى الى الدعم الدعم بالكلمه الدعم بالنصيحه الدعم بالمال فلنجعل لنا هدف ان تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى ونبذل من اجل ذلك كل غالي وكن نفيس واخوانكم في المؤسسه يقومون على مشاريع جديده مكاتب ومؤسسات وقاعات لدعم الدعوه ودعم ودعم الدعاه قد تتكلف هذه المشاريع اكثر من 20 مليون ريال وقد تم تسميه هذا هذا المشروع بوقف بر الوالدين فتبرع اليوم عنك وعن وعن والديك وعن المسلمين اسال الله ان يتقبل من الجميع وان يحفظ الجميع اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون ومن الذين هم على صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم آمنا في اوطاننا اصلح ائمتنا وهو لاك امورنا وفقهم لما فيه مصلحه البلاد والعباد قيض لهم البطانه الصالحه التي تعينهم على الخير اذا فعلوه وتذكرهم به اذا نسوه اجمع شملنا وحصفنا اصلح ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز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 البريد الإلكتروني T-S-H-A-L-H-E-B-A-I-A-T-M-A-L-D-C-O-M والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تسرعن متجاهلا خطر الطريق لا تسرعن فإن هذا لا يريد كم قد خسرنا من شباب كم قد فقدنا من حبيب كم قد خسرنا من شباب كم قد فقدنا من حبيب كم قد خسرنا من شباب كم تلك الدروب شبابنا هل من مجيد أرأيت من خسر الحياة بلحظة وذكى عليه الأهل والأخوات في رايت من خسر الحياه بلقطه وبكى عليه الاهل والاخو الرفيق ورمت به اهواؤه في حتفه وغدا بحفرته هناك بلا صديق ورمت بي اهواؤه في حتفه وغدا بحفرته هناك بلا صديق وفرقتي ومفاتي وحسرتي وحسرتي وفرقتي وا حسرتي وا حسرتي اين الشباب اما يفيق اين الشباب اما يفيق اين الشباب اما يفيق اين الشباب اما يفيق